ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك لا يذل من وانيت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا, تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب اليك ونؤمن بك يا ربنا ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله انت القوي ونحن الضعفاء اليك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 ومدعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوالث منا وجعله الوالث منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل المصيبه لا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا نبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا الى النار مصيرنا اللهم اعتق رقابنا من النار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 اللهم انصر إخواننا في سريا وفي برما وفي كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انتقم ممن بغى عليهم اللهم انتقم ممن بغى عليهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم ارحم أطفالهم ونساءهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد